وقال الملك إني أرى سبع بطرات ثمان يأكلهن سبع عجاح وسبع سنبلات كبر وأخر يا بكاك وقال الملك تَرَاهُ فَرَاتِكِ إِنَّ مِنْ يَقولُ إِنَّ نَذْرُونَ عِجَفُ وَسَرَاسُ قُلْ إِنَّكُمْ يا أَيُّهَا الْبَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِنْ كنتم يا تعبون يا أيها الملأ السوني في رؤيا إن كنتم من